ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آب ذكرين حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين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 الا اجد فيما اوحي الي محرا ومن على الطعام يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهلل لغير الله به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 ذالك جزيناه ببغيهم واننا لصادقون